قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أوسلنا إلى قوم مجرمين 113. لنرسل عليهم حجارة من طين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 وتركنا في جاية للذين يخافون العذاب الأليم، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بس القان مبيد، فتولى بركني وقال ساحر أو مجنود.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 119. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين 110. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 111. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين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 لكم منه نذير مبين